mereka yang menghamburkan suara mereka kepada Rasulullah, orang-orang yang Allah menguji hati mereka untuk beribadah, kepada mereka Allah akan mengampuni dan memberi pahala yang ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقون بنبأ فتبينوا فتبينوا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 فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما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 عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَائِهِمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَائِهِمْ إِنَّ عَسَى أَنْ يَكُنْ خَيْرًا